كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رحمة إنك أنت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 كَذَٰلِكَ بَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُولَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ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 ينَ لَِّ سِحظُ الشهواتِ من النساءِ والبَنينَ والقناطير المُقطَح والقَناطير المُقطرةِ منن الذهبِ والفِظَّةِ والخَيل المسمَةِ والأَنامِ والخَرض ذَلِكَ متىع الخياةِ الّنْيااء.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 وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من النَّاسِ فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم ترين الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون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 ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك مَنْ تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يذِك الخَيرُ إِك على كلُ شيءَ قدير تُلج الليلَ ف خَار وَتُجه مَ في الَّ وَوتُخررج الخَي مِنَ الميت وَوتُخررجُ الميتَ منِن الخَيْ وَوتَرزقُ مَ تَش أ بغَر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 وَمَا امِتْ مِن سُ إِ تَوَدُّ لَ أن بَيْنَ غَابَنَهُ أَمَدًَا مَعيدَ وَيحَذِركُم اللهَّ نَفْسَه واللَّهُ رَأُوفُ بِالععب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 والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله أفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول إن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وَآلَ إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية معضها من بعض والله سميع عليم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 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين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 واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطنهرك واصطفاك على نساء العالمين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 ومصدقا لِمَا بين يدي مِنَ التوراة ولأحل لَكُمْ بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمْ كُفْرَهُمْ قَالَ مَن أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ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 وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين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 فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ مَعَدْ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ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 يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَمَا أُنْزِلَ الْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَأَ أنْتُمُ الَّذِينَ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَُ خجونَ فيِي مَا لَسَلَكم بِني علْ واللهُ يعلممُ وَأَنتُم لا تَعلُون مَا كانَ إبَاجمُ يَغودّ وَل نَصْانية وَ كَان خَنفًَا مُسلْم وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِن أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَغَازًا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ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 وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النغار وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم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 يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ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 وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ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 وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فِيهَا لا يُخَفَّفُ عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 إن الذين كفروا وما توهموا كفار فلن يقبل من احد فلن يقبل من احد امل الارض ذهبا ولو افتدا به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصر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 ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا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 ظُبَةَ عَلَيْ مُذذِلَّة عنَ ماَا ثُقِفُ إِلَّا بحَابِلٍ مِنَ الله وَحَبَل مِنَ النَّاس وَباء بغَضَ بٍِ مِنَ الله وَظُرِبَ عَلَهِممَسْكَنَ ذَلِكَ ب بأنهُم كانَوا يكفرُرونَ بآيات الل وَقُتُلونَ الأأَمّياأَ بِغَييرِ قَ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 وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُونَّ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُنْعَمَ عَلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ الله شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرَرٌ أَصَابَتْ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ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 ل قطع طرََفًا مِن الذيذينَ كَفرَوا أَوْ يكْبتَهم فَقلَبُ خائبِين.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 وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ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 وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وَلَا تهنوا وَلَا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وَلِعَلَمَ اللهَّهُ الذيَ آمَنُ وَاتَّخِذَ مِن كُم شُعَدَ واللهُ لا يُحبّ وَالِمِين وَلِيومَ حسَ اللهَّهُ الذينَ آمَنُ وَيَمحَقَكَافِرين.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 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فَإِمَّا تَاوُ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الاخره منها وسنجزي الشاكرين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 وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قالوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ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 حتى إذا فشلتم وتنازعتم فِي الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تقبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم وَاللَّهُ ذُو على عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُم رَبُّكَ غُنْمًا لِّكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا نُّعَاسًا يغْشَطَ طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ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 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله يَسَبشِرونَ بِالَّذينَ لَمْ يَحَقُ بِهِ مِنْ خلَلفِم أَللاا خَوْفٌ عَلَيْجِم وَلااقُم يَحْذَنون يَسْتَبشِرونَ بِنعمَةٍ مِنَ اللَّ وَفَلِّ وَأَن الل غَ لا يُضيع أَجرَ الْ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 فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعو لكم فاحشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله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 ولهم عذاب أليم وَلَا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب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 وللله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اونيا سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء ابا غير حق وَنَقُولُ ذُوقوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ الَّذِينَ قالوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِّرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ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 وَمَا لِلْغَالِمِينَ مِنْ أَنْصَار رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا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 إنك لا تخلف الميعاد ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار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 لأكفرا عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عندهُ حسن الثواب لا يغرنَّك تقلبُ الذين كفروا في البلاد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 و میں آئل خیر ابرار نظول مینا دل ویو دلہی خی رولیل ابرار وائن امین الیل يُؤْمِنُ مینو وَمَا جلائی لئی کم وی ل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 يا أَنْ يهَ الذيينَ آمَنُصْبِرُ وَصَابِرُوا وَرَابِطُ وَتَّقُ الله وَتَّقُ اللهَّهَلَعََّكُم تُفِْحُ